أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم أ ر أ ي ت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحط على طعام المسكين فويل للمصلين اسماء الله م الحسنى و وينمعون ا و